بِكُمَا تكذبان ما رجا البحرين يلتقيان بينهما برزخا لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأ الام فان باي الاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ومن عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال, الجلال والاكرام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 ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فَلَا تَنْ تَصِرون فَبِأَِّ لَ إ ربّكُمَا تُكَذذبان فَإلَ شَقَّةِ السم فَكَانَت وَْدَةً كَِّهان فَبِأَأَلَ إ ربِّكُمَا تُكَذذبَ فَيوْمَئِذِ الل يُسأَنُ عَدًا بِِ إِسُ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 التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَانِ فَيُؤْخَذُ بِ واصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن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 نَقَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ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 هِيَ مَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه نا خيرات حسان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما فاكهه ونخل ورمان فباي الاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان رَبِّكُمَا تَكَذَّبَا حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرة خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال ذي